ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطن وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الناك قيل وان الله هو العليم